فضيلة الشيخ عطية صقر أثيرت أخيرا مسألة هي تجميد نطفة الزوج لتبقى صالحة للتلقيح مدة طويلة وبعد وفاته تقوم زوجته بتلقيح نفسها بها فما حكم هذه العملية إن تم التلقيح بعد انقضاء عدة المرأة من وفاة زوجها كان ذلك حراما بالاتفاق لأنه صار أجنبيا حيث يجوز لها الزواج أما إن تم التلقيح قبل تمام العدة فأرى أنها كالمطلقه طلاقا دائلا حيث لا يمكنها الرجوع إلى زوجها وبالتالي لا يجوز هذا التلقيح ولو فرض أنه حدث يكون الولد ولد زنا ينسب إليها ولا ينسب لصاحب النطفة حيث لا يوجد فراش عند الولادة ولا يمكن استلحاقه من الميت هذا هو رأيي والله أعلم